ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أَبْصَارِهِمْ غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الْآخِرِ وما هم بمؤمنين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 ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون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 اضأت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عميان فهم لا يرجعون.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 فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله شهداءكم من دون اللَّهِ إن كنتم صادقين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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إِلَّا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الذماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ مَا وما وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ سَكُنْ وزوجك وَزَوْجُكَ وكلا منها مِنْهَا حيث حَيْثُ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 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي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 قليلا وإيا يفتكون ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون وأقيم الصلاة وأت الزكاة وركع مع الركعين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 وَاتَّقُوا يوما لا تجزي تَجْزِي نَفْسٌ عن نفس شيئا شَيْئًا وَلَا منها مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا منها مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ ينصرون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 واغرقنا آل فرعون واغرقنا آل وَإِذْ وَعَدْنَا موسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخذتم الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ ثُمَّ ظالمون الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وأنتم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثُمَّ عَفَوْنَا بَعْدِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الْأَرْضُ من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنا بالله واليوم الآخر.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 وَإِنَّ منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون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 وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا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 واتبعوا ما تتل الشياطين عَلَى ملك سليمان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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله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 فالله يحكم بينهم يوم الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه يختلفون ومن أَظْلَمُ ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى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 وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي, بيتي للضائفين والعاكفين والركع السجود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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك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 قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ام كنتم شهداء تمشهدوا اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه اذ طال بنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ون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 وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم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 لا تعملون تلك امه قد دخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عن كانوا يعملون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 إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين, وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الذين إذا مصيبة قالوا إنا لله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 فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاف بعيد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 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقَرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فمن بَدَّلَهُ بعد ما سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اثمه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عليم.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 كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا عَلَى على سفر مِنْ من أيام أخر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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي, وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم لَيْلَةُ الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أَنَّكُمْ كنتم تختانون أَنفُسَكُمْ فتاب عليكم وعفى عنكم فَالآنَ باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الْأَبْيَضُ من الخيط الْأَسْوَدِ من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو حسبتم ولم ما مثل الذين خلو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 والله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ ماذا ينفقون قل العفو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 والله يدعو إلى الجنة والمغفره بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى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 للذين يؤلون من نسائهم تربص أَرْبَعَةِ أشهر فإن فاءوا فَإِنَّ الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر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 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر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 وإن أردتم أَن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إِذَا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله بما تعملون بصير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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم, أو أكننتم في أنفسكم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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له, فيضاعفه له أضعافا كثيرة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 قوم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا, وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا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 قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ونحن بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم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 فلما فصل طالوت بالجنود قال إِنَّ الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فَإِنَّهُ مني إلا من اغترف غُرْفَةً بيده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 ولمّا برزوا لجيالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا, وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل دا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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عِيسَى عيسى مَرْيَمَ مريم البينات بِرُوحِ بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات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 انفقوا مما رزقناكم مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك, فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا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 كالذي ينفق ماله رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.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 وما تَنَافَقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تَنَافَقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تَنَافَقُونَ مِنْ خَيْرٍ وَالسَّ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف, عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الزباء ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله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 أنتم تعلمون، واتقوا يوم ترجعون, ترجعون فيه إلى الله، ثم توأف كل نفس ما كسبت.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 وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يَأْبَ كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله فانكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يض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 مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماء والسموات وما في الأرض وإلا تبدو ما في أنفسكم أو تخفه يحاسبكم به الله فيغفر למי يشاء ويعذب من يشاء